إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واستقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم